لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوالهن ولا أبناء إخوالهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت ولا ما ملكت أي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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا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 فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات